ودي ديو قد السيد احمد البشير ناس سانتوجان زابور شادن قسنطينه ما نساوش النعمام ارايك تلفان tiklia mna ملكه ولاش ينغدر انا راه رايكتلف ara yktalf shufi waini no, wsalte قدامي شي يالقليني سامحني وانسى انا بالثاني وانا شو شو في وين شو galecti na